أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لي عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة الحلقة ثانية من شروحات ال HTML في الحلقة المضى كنا نتحدث عن مقدمة بسيطة للHTML قلنا أنها أنشئت من عام ألف وتسعمائة واثنين من قبل العالم تيم زامبير العالم الإمبريتيال تيم زامبير وهذه هو هذا المشروع نجح نجاحا باهرا حيث أنه قد بنى لغة أم المتصفح والتي يعرض بها اليوم المواقع مثلما ندخل على شبكة الوقار وبرامج ابن الآخر وشبكة الصفاء وباقية المواقع حد نمر مباشرة للدرس لكن بعد هذا الفاصل القصير. من جديد قلنا نمر مباشرة للدرس بالنسبة ل حنمر لتكون الصفحة الـ HTML الـ HTML تعتبر الأم اللغة للمتصفح يعني التي بها نعرض المواقع. عرض العنوان الروابط المربعات الاستماعية كالإصدار ومربعات مربعات التحرير والتحديد والصنبغيق التصويب أو الاختيار سموها كما تشاءون المهم بها نبني آه يعني آه تمهيدا لطريق اللغات الأخرى التي سوف نتعلمها بإذن الله والتي هي وCSS وJavaScript الاكس اتش تي ام ال وغيرها من اللغات طيب صفحة الاتش تي ام ال اساسا تتكون من جزئين وهما الهيد والبودي الهيد وهو الرأس حيث نضع فيه العنوان والمفوت والكلمات المفتاحيه الكي ووردز الكي ووردز والتي سوف نكتبها إن شاء الله في الحلقة القادمة التايتل وهو العنوان طبعا لا يستطيع المستخدم أن يرى ما مكتوب في الهاد إلا العنوان والكلمات المفتاحية المرفقة به طيب الباضي اللي هو أساس الصفحة أو التي نضع فيها كل الأشياء روابط مربعات استمارية قوائم رؤوس مواضيع فقرات صور اوديو يعني كل محتوى الصفحة تقريبا طبعا بالنسبة للصفحة فبإمكان نضع لها الفوتر والهدر الهدر وهو مقدمة الصفحة أو الشعار الذي نضعه في أمام الصحة وبالنسبة للفطر وهي الخلطية طيب الوسوم تتكون بشكل عام أو الـ HTML هي في حد ذاتها تتكون من وسوم وأشياء أخرى يعني وصوم وسم فتح وهو الوسم الأول الذي نفتح به الوسم الثاني وهو الذي فيه أصغر منه قاطعة بعدين الوسم بعدين أو اسم الوسم أو محتواه الذي يأتي بين أصغر منه أكبر منه المهم هذه بشكل عام نظرة مختصرة عن هذا الجزء الأول من الحلقة أعطي لكم طيب الآن حنبدا في التطبيق نفتح محطه قاعده وعندنا خالي. خالي. كيف مكتوبة؟ حنصعب عندنا طريقتين أو طرق مختلفة لأما نذهب من Windows قائمة نبدأ ثم All Program ثم إلى Accessories نفتحها ثم نقفها أو باستخدام طريقة الرن نكتب N O T E باد حنضغط إنتر. عن تيتو نود بان. الآن حنبدأ في التطبيق. ركزوا English. ولا تدعوا يعني ال في فوتوكم لتعلم هذه اللغة. أصغر من. أصغر من. أول شيء حنبدأ أو. به وحنكتبه هو ال html. ليش؟ طبعا المتصفح يعرف الكثير من اللغات. هي من برمجة المواقع بينها الـ HCML فلازم تحدد له اللغة التي سوف يترجمها لك أو التي سوف تتحدث به معها طبعا لما تفتح مثلا www.google.com كأنه المتصفح أو السيرفر أو هذا الـ URL السيرفر يبعث لمتصفح أوامر هذه الصفحة المتصفح بدوره يقوم بترجمة الأوامر لذلك سنبدأ بتعريف. أصغر من بعدين html أكبر من استفرام استفرام أكبر من الأك... الأصغر من تكتب شيفت زائد كومع أو فاصل والأكبر من تكتب بالشفت زائد النقطة ايضا طيب خيلي. كتبنا الهايدل ما نسيت اجي وان احنا نكتب الهايد لس من, من, من بعدين بلس هنكتب ال 1 less i قطعه من ونكتب مثلا مثلا نكتب مثلا موقع موقع قطعه French. Well, French. Codot. Slash. H E I H E L E. Ecbagamin. Economin. Benefit. L. L. Amin. Amin. Codot. Slash. H E A d أكبر من بعدين نكتب less m b o d y بعدين less اصغر b o d y بعدين اصغر من سلاش اي تي ام ال الآن نروح نشوف النتيجه في المتصفح نعمل oh. ا بعدين سيف اس او باسم سيف سيف ننزل بعد أن نضغط على هذه بالتاب نختار شو اسمه All Files نمسح هذا المكتوب بالاسم نكتب مثلا P A G E A G E فان بامكانكم انك تكتبوا دوت اتش هنشوف من يو واحد من عمود واحد يو مثلا نخليها نيكود هذا من برنامج مايكروسوفت هب اتش بي نيو تابي احي بحب دعس اذهب قطعه المحاور دي داتا اف بي هارد او اس كمبيوتر تو معا طيب نفتح عارف القالب او القف اغلاقه يلحق على ال اف قائمه سورسز بلاي تي ون اوت بيلس او باك بي برامج اذن لوج اتش ام اي جوي نفتحها ونطلع ممكن حد اخذ يفايرفوكس الموقع محدد القناه جودا جودا طيب اه جودا شفتوا ايه النتيجة اللي طلعت موقع نور المحبة لو ضغطنا أنسرت زائد تي موقع المحبة موقع المحبة طيب هنقفل الصفحة ونقفلها نقف على الملف اختر open HTML اخري خري خضغط اضغط اضغط اخري خري او اي 1 هذا خطئ قضغط اخري خري خري اصغر من حدث اس او <تصفيق> <تصفيق> الآن حنبلش في كتابة فقرة مثلا نكتب أهلا وسهلا بك إلى موقع نور المحب مثلا نكتب less أصغر من less B هي اختصار بباراغرف B less B بعدين أكبر من ونكتب مثلا ألف حرف على الألف. حاء ناء مزابة ساف كاف مزابة. الم الم مزابة ميم و عين مزابة. الن نيم حاء فاء مزابة. أصغر مين. بعدين قطع النصف. استفهام استفهام. أكبر في أي في. أب إلى موقع المحابه قطع في. الن نيم حاء القضاء أصغر مربوطة أصغر أكبر من خالي طيب الآن خالي. خالي. خالي. لو مثلا أنا بدي أعمل مثلا نعمل نص كبير أو نعمل خالي. سطر جديد أو يعني السطر جديد إيه أعمل؟ نكتب أصغر من لس بعدين بس طبعا هذا الوسم او طبعا هذا الوسم يعني يستخدم في إضافة الاسطر الجديدة الجديده طيب الآن مثلاً لو بدي اني اعمل هذا موقع وبعدين موق هذا موقع في سطر واحدةها وشو اسمها أجل موقع هذا موقع المحبة تجي في صتك شو أعمل أتي وأكتب بس أصغر من يمكننا يعني ان نكتبها في واحدةها لكن لكن نكتبها في فقرة احسن بس في غريدل بعد نكتب هذا هذا المحب نتوقف بعد هذا موقع المحبة او السطر الكلمات التي تجي في السطر الاول هنعمل هذا موقع المحبة بعدين نكتب مرس وي رايدرز عفوا بدنا نعمل سبيس أكبر أكبر نكتب اللي, اللي يظهر في السطر الاخر بعدين نغمق واسم الناس سلاش اي جي جي النتيجه المحطه من الضوء قوي هنا هيك موقع المحطه موقع موقع المحطه موقع هذه الفقرة نشوف النتيجة اللي عملناها هذا فاصل هذه اللي بدنا تظهر النتيجة. الى سطر جديد المحبة. فارغ يقول لك فاصل بعدين هذا موقع المحبة. هذا موقع المحبة. المحبة. المحبة. المحبة. المحبة. المحبة. هذا موقع هذا موقع المحبة. المحبة. بعدين المحبة في سطر واحد. موقع المحبة. المحبة. المحبة. المحبة. المحبة. طبعاً ااا عبدون يعني كررت المحبة مرتين هذا موقع. في السطر. طيب من جمل القافيلاني دمارك روان كونتاكت مثلا نحن بدنا نعمل هيدنج كيف نعمل هذا ركزوا هنا شوي لز أصغر من H بعد اللاس او الاصغر من بعدين اتش هون نكتب واحد من واحد الى ستة يعني الارقام او هون حنكتب ال يا ربي شو اسمه اي من 1 إلى 6 يعني العناوين مثلا رأس الموضوع المستوى 1 رأس الموضوع المستوى 2 رأس الموضوع المستوى 3 رأس الموضوع يعني حتى 6 أنا حأعمل 1 وبعدين أكبر من بعدين نكتب مثلا وبعدين أصغر من أصغر من قطع slash h وبعدين نكرر نفس عنوان أو رقم عنوان الصفر واحد, واحد أكبر من greater أكبر واحد أصغر من حنشوف نتيجتها بس بعد ان نقفل وسم اخر مثلا لو احد منها بده يعمل قائمة تحتوي على بعض العناصر شو نعمل حنعمل وسم اصغر من اصغر من l اكبر من اكبر من هذه قائمة بعناصر. طبعاً في في قائمة بمرقمة بالعناصر. طيب خالي. كيف نضع العناصر فيها؟ حنعمل أصغر من، أصغر من. بعدين L، A، أكبر من، أكبر من. ونكسب مثلاً اكتب اسم لانس كيو اوكي فيسبوك أصغر من أصغر من قطع, قطع L. L. L. من نعمل عنصر جديد مثلا اصفارمين اثنين <تكتب> مثلا جي او جي, أو جي أو أو اي بعدين من الصامن من قطع من خالي خالي خالي قطع ليجر بعدين نغلق من هذا طبعا عناصر هي. غير محلية القائمة الرقمية حنكتب نفسها بس اليو تصبح أو حنكتب أصغر من أصغر من P. P. O. أو أو أكبر من أكبر من بعدين نكتب نفس الوصل أصغر من أصغر من إل إي أكبر من أكبر من نكتب مثلا <تصفيق> مثلاً نكتب الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مثلاً الله نضيف عنصر آخر من سوى واحد القادمة هذا الرأس الموضوع قائمة بإثنان عناصر فيسبوك. هذا آآ آآ قائمة باثنان عناصر فيسبوك كما قلنا قائمة بعناصر شفتوا هذه القائمة لك. واحد نقطة الله هذا ما تيسر اعداده اليوم ألقاكم في لقاء آخر إن شاء الله ويعني ألقاكم في لقاء آخر إن شاء الله التي سيكون موضوعها حول الروابط ومزيد من الوسوم حول تشكيلات النص ويعني هذه المحاضرة القصيرة لكي تستوعبوا المحتوى بشكل واضح وفي الختام لا أرجو منكم إلا الدعاء الصالح دعاء في دعاء بصالح الأمر والنفس يعني صالح الدعاء في الغيب يعني أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المحاضرة ولو كانت معلومة بسيطة يعني الكل حيستفيد من هذه إنشاء موقع وأبرأ إلى الله من سيستخدم هذه الدورة في إنشاء أشياء إباحية تعالى لذميمة من الدين الإسلامي وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله هلا و بيك